رسول عليه الصلاه والسلام في هذا الفريق في اخره على العلاج وعلى الدواء الذي نحله بلا تعصينه رفع الله عنه الظلم اما هم صلى الله عليه وسلم لا ينجو عنكم حتى ترجعوا الى دينكم واولى نقطه خطيره جدا عندي اتترجوا الى دينكم باي مفهوم من مفهوم فلان ام فلان ام فلان ام فلان بمفهوم الحزب الفلاني والجماعه الفلاني وما الى ما هنالك من طوائف واحزاب ابعد الاسلام الذي انزله الله على قلب محمد عليه الصلاه والسلام انما يريد من الناس أن يفهموه عن الوجه الذي أراده والله عز وجل قد قرر حقيقة تبناها جماهير أهل العلم بقوله تباره وتعالى فماذا بعد الحق إلا الظلال لذلك يقول أهل العلم إن الحق لا يتعلم والصواب واحد فإذا كان هناك قولان متباينان مختلفان اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع وهذه نقطة علمية يجب أن نعرفها أيضا <تصفيق> الاختلاف بين العلماء آرة يكون اختلاف تضاد وهنا يريد قوله الأعلى السابق فماذا بعد الحق إلا الضلالة وقول العلماء أن حظه واحد لا يتعامل وتارث كأن يكون الاختلاف اختلاف تنوى وليس اختلاف تضاد أما اللغة الأول اختلاف تضاد وهو مع الأسب أكثر اختلاف نقائل اليوم من المسلمين هو اختلاف تضاد سواء في المسائل السفرية أو في الانتقادية أو المتاعي العملي أحكام الفرعية لكم سرمونها وبهذه المناسبة أقول إن كثير من الناس يزعمون أن القلافة بين العلماء إن الله هو في القروع دون النصور وهذه دعوة يخالفها ما في بطون علم الكلام إن كان عند الأشاعر أو عند الماتوريدية أو عند أهل الحديث فقد اختلفوا في الأصول بل في أصل الأصول ألا وهو الإيمان بالله عز وجل الذي هو أول رقم عشان الإيمان ولست الآن في صد التفصيل هذا إلا إن جاء سؤالي بعد أن أفراد المتعليق على هذا الحديث يوارى عن سؤال السابق <تصفيق> الشعب أن أكثر الاختلاف هو من النوع الأول اختلاف فضالح وهنا الحق واحد أما اختلاف تنوع فله أمثلة معروفة عند أهل الأنس من ذلك فهلو دعا عن السبتة عند الأحناف سبحانك اللهم عند الشواقع وجه توجه عند أهل الحديث اللهم اللهم إيش أحسنت من خائج بينه وبين الخطايان كما بعدها بين المسلم والمغرب إلى آخر من الحديث وهذا أعلى الحديث لهم الذين يتبنونه له فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف فضائج ولذلك لا يجوز أن يتعصب الخنفي لدعاء اكتفتاحه أو الشافي بدعائه أو الحديثي بدعائه وإنما بايد هذا الاداء ادوار المستحجاز لانه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان صراحه يستقر بهذا وثاره يستقر بهذا وثاره يستقر بهذا فكله شرع سائر كذلك انواع الافكار في الركوع وفي السجود وانواع الشواهد عند الحنفي والشافعي والمالكي كل هذا جزء وهذا النوع امره سهل لكن النوع الخطير هو ما كان من النوع الأول أي اختلاف طباط فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا بما مؤزاه إذا شئتم أن يربع الله عنكم الظلم ترجوا إلى الدين الدين كلنا نعلم أنه كتاب سنة ولكننا نعلم أيضا أن الناس اختلفوا في فهمه وفهمه فإذا اي فهم يجب ان نرجع حتى نستحق به عيسى الله لنا ونصره لينا انا عد الى الجوهر عندنا هو ما استفاد من قوله عليه الصلاه والسلام استرثت اليهود على 71 فرقه و تفرقت اليهود على 71 فرقه وتفرقت النصارى على 72 فرقه وسط تفرقه امتي على 73 فرقه والذي في النار الا واحده قالوا ما هي يا رسول الله قال هي ما انا عليه واصحابي ينبغي اذا اردنا ان نقم الدين للمفهوم الذي لا خلاف فيه فعلينا ان نرجع الى ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ونحن اذا رجعنا سنجدهم قد اجتمعوا على كثير من المسائل التي اختلف الناس فيها من بعدهم وسنجد انهم اختلفوا في مسائل قليله وحين ذاك لا بد ان تحكم قول الله عز وجل فايتنازعت في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا كذلك قال عليه الصلاه والسلام تركتكم على شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما استغفر الله واسلم الذي ولا يتفرق حتى يجد علي الحوز اذا انما قال الرسول عليه السلام حتى ترجع ولادينكم فيعني الدين الذي كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يعني ابدا هذه الاختلافات سواء في المذاهب او في الطرق فالتي حدثت من بعض الرسول صلى الله عليه وسلم فسين هو ما كان عليها أصحاب عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ما حدث بعض الرسول عليه السلام من اختلافات من اي نوع من كان سواء كان في الاصول او في الفروع فاذا نحن نرجعنا الى الدين لهذا المقول الصحيح لا شك أننا استحققنا حينذاك وعد الله الخط إن تنشر الله ينصركم ويصدركم إذن لا تنقوا بأيديكم إلى الثانية معنا لا, لا تنصرقوا بتكالبكم على الدنيا عن جهادكم سبيل الله عز وجل و لكن الجهاد اليوم لا بد من اتخاذ مقدمات أساسية بين الجهاد اهم من عندنا ما نذكر فسقه من هذا الحديث الفهل والصحيح الدين والتربيه الصحيحه هي صواد المسلمين فرا بد من التصفيه امر التربيه وهذا جواب ما شاء الله نعم تجوز الطريقه التربيه فربيا هو كل ما تعلمنا شيء طبعا كان اخبار الله كل ما تعلمنا شيء كما كان انا اصور صور السلام طبقناه في الكسناه في هذه كثير الجازي ناقص ذلك بدون تجديده